بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم لفضيله الدكتور شاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله أعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمع في ربهم لكافرون أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْبُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ كاموا أشد منهم قوة وأثار Maar kan nou فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات يوم ومن آيَاتِهِ أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر بشر تنتشرون لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها واجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات 119. ومن آياتي خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن ذلك لايات لقوم يسمعون ومن اياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ذالك لآيات لقوم يعقلون ومن آياتي أن تقوم السماء Tom um. القثب ما وهو أقوى عليٌّ. وقالوا انكم اضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركائكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواء فَمَن يَهْدِي مَن أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُ مِن نَاصِرِينَ بَأَقِيمُ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مسن 122. وإنناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق يكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكله بما كان فَرِحُوا بِهَا Oh there. ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحيبكم هل من سبحانه وتعالى عما يشركون ضهر <مع> الفساد بالبر والبحر بما كسبت أيضا But I'll see Aaneen afkomstig van de من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وتقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا هذا يوم البعث في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بايه ليقولن الذين كفروا لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد